「あなたはない」「い」 رحمه هي عالم منهم ايات قد جاءتها لله ثم قضيت في ركب الهدى اما طريقي فهو قران وسيف وابتلاء الله بارك وسار عليه قبل الانبياء ومواكب 「ほう ته بانهار الدماء」 「あなたは私の手を借りてくれない」「私て私を رحمه هي عالم من د ن ي ا قد بعتها لله ث ا غ في ركب الهدى اما مصيري فهو ما يرضي لله و ما يريد الفوز بالنصر المبين أو اشتهى فاذا وجدت على الثراء والامر محدود فكن البطوله والهدايه الخيال بئس الوجود واوصيلي ف ا ل ل ا يريد الفوز بالنصر المبين او الشهاده والخلود فاذا وجدت على الثراء اسرار ا ل <سؤال> ح ي ا ة هي م ن ح ة هي م ح ن ة هي عالم <سؤال> منه